واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك عذابي اصيب به من اشاء شاء ورحمتي واعت كل شيء ورحمتي كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون فتأكتبها للذين يتقون ويكتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذين يتبعون الرسول النبي يَقُّ يَدَ يجونَهُ مَكتوبَ يجونَهُ مَكتُوبًا عِندَهُم في التَّوراتِ وَإِن جيل يَأمرُرُهُم بِمَروف يجونَهُ مَتُوبًا عِندَهُم ف التَّوراتِ وَك جيل يَأْمُرُهُمْ بِ مَعَرُوف وَيَنهَاهُ عَ الْمُنكَرِ وَيحِلُّ لَهُُ الطَّذاتِ وَيحَرِّمُ عَلَيْهِم يَأْمُرُهُ بِ نَعْرُوفِ وَيَنهَاهُم عَمُكَرِ وَيُحُِّ لََهُ قَذاتِ وَحَِّمُ عَلَيْهِم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمَنُوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعوا النور فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تهتدون الذي يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وبه